سوء. سوء، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله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 قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبركم فتن قلوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهُ دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهُمْ قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين الله, أكبر الله سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله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 ونين امين اطلب عليهم نبأ ابني ادم بالحق قرب قربا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال ان لتقبل الله من المتقين لئن بسعدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط لي يدي إليك يقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار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 فأصبح من النادمين الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا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 Allahu akbar Allah, Allah.